نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي ل س ت م ك أ ح د من النساء إن اتقيتن, ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 وكفى بالله وكيلا يا َ ايها َُّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ذ َ ا نكحتم ََُُْ المؤمنات َُِِْْ ثم َُّ طلقتموهن َََُُّّ من ِْ قبل َِْ أ َ ن تمسوهن َََُُّ فما ََ لكموا َُ عليهن ََِّْ من ِْ ع ِ د َّ ة ٍ تعتدونها ََََُْ فمتعوهن َََُُّّ وسرحوهن َََُُِّ سراحا ًََ جميلا ًَِ يا ايها النبي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 لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه ن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا إ خ و اخوانهن ن ن أبنائي ه ولا إ ولا أ ب ن ا ئ ي اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه ة لنغرينك ب م لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا